وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عليكم رقيباً يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ووصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعل الله وإياكم من المتقين أما بعد هذه الأحداث الساخنه التي يشهدها العالم بصفه عامه ونصف بصفه خاصه واعني بهذه الاحداث الازمات الاقتصاديه وغلاء الاسعار والهم الذي لا يفارق اكثر الناس لا في ليل او في نهار هذا البحث المتتالي على سعر الظلام والوقود وعيار الذهب ضاق علينا الليل وتحملنا هموم في النهار لا طاقه لنا بها فهيا بنا الى ساحه الرحمه الى ساحه البشائر إلى ساحة الافراح يا ترى ما السبب هل هبط علينا وادم الذهب أم أن الأسعار قبل دخول المسجد قد سارت كأسعار اوائل القر يوم كان المئيم الأحمر يساوي 15 دولار. أيها الكرام نحن بالله ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله هيا بنا دون ان في المقدمات من هذه العبادة تكون هناك ظني بالله فما ظنكم برب العالمين أيها المبارك لا تيأسن ولا تخف ودع التذكير والأسف الله عودك الجميل فقس على ما سلف أيها المبارك سهرت عيون ولامت عيون لأمور قد تكون أو لا تكون إن ربا كفاك بال في مكان سيكفيك في غدا ما يقول فما ظنكم سقط كلب ما منكم بربي حسن الظن بالرب الكريم فان حسن الظن بالله جل وعلا مفتاح اليقين وتاج العباده وسر السعاده في الدنيا والاخره هنيئا يعبد امن بقوله تعالى انى له الخلق والامر هنيئا يعبد عايش قوله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزدق عسر يسرين أيها الكرام اهدأوا قليلا فما هي الا دنيا مضت كيفما أراد الله في ماضينا وستمضي كما شاء الله في حالينا. شاء من شاء وابى من ابى الا ان حب الدنيا قد توغل في القلوب فصرنا اكثر ثقه في الاسباب من مسبب الاسباب مع ان الجميع يحفظ قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون جرب هذه اللذه لذة حسن الظن بها الذي لا ينفل ولا ينال الذي تولى تقسيم الأرزال حسن ظن عبادة حملة السابقين على من بالرب العالمين ومن الناس والله ومن الناس والله من لا ينقفع حسن ظنه بلا وإن دخل النار هل على ذلك من دليل نعم الحديث الذي رواه انس ان الله جل وعلا امر بالاتيان باربعه من اهل النار فحاسبهم هم في النار يعذبون فجرت بينهم وبين الله جل وعلا محاوره ثم امر بهم ان يذهبوا الى النار فمشى ثلاثه وتلك الرابع ولماذا الحديث عن حسن الظن؟ لأن حسن الظن وعباد الله عبادة وفي الحديث إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة ورحم الله ابن القيم وسلف الأم الصالح حينما بينوا أن المؤمن احسن الظن في ربه محسن انه ان قدم خيرا سيجد اضعاف هذا الخير فجد واجتهد وسابق وصارع في الخيرات اما المنافق اما كافر فقد اساء الظن بربه فاساء العمل وعلق امره على ما يرضي الدنيا وان اسخط الله في عليائه حسن الظن يا عباد الله من حسن العمل والمؤمن لما احسن الظن بربه احسن العمل وبالمخالف الكافر والمنافق اساء الظن في ربه واساء الظن في موعود ربه فغلبته نفسه الاماره وشيطانه المريض حتى اساء العمل يحملنا على حسن الظن بالله أن الإنسان إذا أحسن الظن بالله سيجد ظنه عند ربه لا يخيب وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فما ظنكم رب العالمين خير يا رب يبلغ مداه الافاق هذا العربي من البصرة ايها الاعرب هل حدثتك نفسك بانك ستدخل الجنة ستدخل الجنة قال والله ما شككت في ذلك سأدخل واشرب من انهارها واسكن ارضها وعصرها فقالوا وما هذا يقين الذي لا يتزعزع فقال ان الله جل وعلا رزقني توحيدا ونفرني من كل معبود غير الله جل وعلا فكانوا اذا ذكروا أسردتهم غيوم وسحب الياس ذكروا هذا الأعراضي فاشرقت شمس الرجاء وحسن الظن بالله فانقشع عنهم ما هم فيه في أي موضع وفي أي موطن نحسن الظن بالله الأصف المسلم أنه يحسن الظن بالله في كل الأحوال لكن حسن الظلم يتأكد في مواضع منها على سبيل المثال عند الموت فعن جالد بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت ثلاث لا يموت في ظلامه بعدما توفي من بعد ما كان يزيل قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رعوف رأي وعلى الثلاثة الذين مليفوه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبا انقطعت كل الاسباب فلا وسيلة ولا سبب ضاقت عليهم الأرض بما رحبا وضاقت عليهم أنفسهم عندئذ ظنوا ألا من جاء من الله إلا إلي كل الاسباب لا وجود لها كل وسائل قد انقطعت كل السبل فاشله فبقي سبب واحد لا ملجا جاء من الله إلا إلي لا من جاء من الله إلا إلي فلا تغطر لإعلام المجفين ولا المرتزق ولا الأبواب ولكن الا قلبك بماء يقين بانه من عاش فعل الله رزقه ومن مات فإليه من قلبه ولو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لا رزقه كما يدركه الموت عند الشدائد والكرهات علق الامر بالسميع القريب بالودود الرحيم بالعطف اللطيف بالعفو اللطيف تجد من الله ما لا يخطر لك على قلب ولك ان تتخيل مجتمع المدينه وهؤلاء الذين خلفوا عن غزوة أبوك لا يكلمهم أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت عليه السلام يقول كعبها الرب السلام أم لا فضقت الدنيا بأرجائها وضقت أنفسهم على ما فيها أي قالوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه وهذا هو حشو الضن يبغي أن يكون في الشدائد والقربات لإن كانت الأسعار قد زادت فهل لا رخصناها بالاسم الفارم أفضل من القيل والقال والسب والغمز واللعن والطعم ومتابعة الشاشات والمباريات ومجالس الغيبة فإنه هنا سألوا بعض السلف غلط الأسعار فقال اخفضوها رخصوها بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرش السماء عليكم بدواه ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم علقتم الامال بالدهر وعلقتم السعاده بالريال وخابط معتقدكم في القيل والقال اغضبتم الجبار جل جلاله اغضبتم الجبار جل جلاله المستغفرون الذين تحما بهم البلاد ويحفظ بهم العباد وتزوق الاراضي فلا تجد كبدا جائعا ولا جسدا عاريا عند الشدائد أحسن الظن بالله من موافل حسن الظن بالله عند غلبة الدين نعم عند غلبة الدين وفي الحديث ما نزلت فاطح لعبد فضل على خرجها أو فطلح. مفيش مفيش منين الحديث رخص لك وبينك العباد ما نزلت فاقة بعد فانزلها في الناس فلن تسد فقته وإذا أنزل فقته بالله ورفع وجهه حاجته إلى الله أوشك الله جل وعلا أن ينزل عليه رزقا أوشك الله جل وعلا أن ينزل عليه رزقا عادلا أو آجلا تسد به فقته. وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مبتدرا بيده خزائم السماوات والأرض ورحم الله عبد الله بن سبيت ورضي الله عن سبيت بن عوام يوم سدعى ولده عبد الله فقال يا عبد الله إذا ثقل عليك شيء من ديني فاستعن بمولاي دي عليك أنا سيد ديون لو معرفت شد ديون يا أبني استعد مولاي فقال عبد الله ما فهمت معنى قول أبي فاستعم بمولاي حتى سألته ومن مولاك يا أبي فقال رجال الله عمر مولاي الله فوالله ما عدست عن قضاء دين والله ما عجزت عن قضاء دين للزبي إلا كل يا مولى الزبي اقض عني الدين إلا قضاء ففي الفخر وفي الديون وفي الكروبات لك رصيد لا ينفد ودام لا يغلق وعندك من حسن الظن بالله، ما لو ذكّة الجبال؟ يغفر الذنب ويأخذ له غفرت له ثم عاد وفعل الذنب ثم تاب إلى الله فقال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ الزم غفرت له ثم عاد هذا العبد وأزم بسائلتاً فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له رب يغفر الذنب وياخذ الزم فليفعل عبدي ما شاء ما شاء طالما أنه إذا أزم استغفر وهذا من أهم المواطن التي ينبغي أن تكون في قلوب المقصرين والمسلمين على أنفسهم من أمسائنا اللهم إلا نحسن الظل بك ونحسن التوكل عليك فغير يا ربنا ما قرى من سوء حالنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله عز حكم وعصي فصفر وشكر فزاد واستغفر فتاه الحمد لله غافل الثمر وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب زدنا من الحديث عن حسن الظن بالله زدنا من الحديث عن حسن الظن بالله يجعلنا ممن يحسن الظن بالله قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما يجعلنا ممن يحسن الظن بالله الحديث القدسي <تصفيق> الذي قال فيه رب العزه جل جلاله لما قضى الله الخلق كتب في كتابه ان رحمتي غلبت غضبي يحمينا على حسن الظن بالله اخر من يدخل الجنه اخر عبد يخرج من النار وجاءت روايات كثيره في هذا الحديث فمن ضمن هذه الروايات ان اخر من يخرج من النار عبد يمشي تاره ويكبو تاره وتلفحه النار تاره فبينما هو كذلك يطلب من ربه جل وعلا أن يصرف وجهه عن النار فيعطيه الله جل وعلا سوله فبعدما فارق النار وصرف الله وجهه عن النار نظر إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله جل وعلا شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين هذا اخر من يدخل الجنه هذا اخر عام يدخل من النار مجرد ان الله جل وعلا اخرجه من النار، وصرف وجهه عن النار قال تبارك الذي نجاني منك لقد يعقل الله جل وعلا شيئا مع بعض من الأولين والاخرين وما يدري بالسابقين واصحاب اليمين والمقربين ثم ترفع له شجره تحتها عين ما فيستأذن من الرحمن الرحيم فيقول الله جل وعلا لهذا العبد علم إن أعطيتك إياها سألت غيرها فيقسم بالله جل وعلا أن لا يسأل غيرها والله جل وعلا يعبره ثم يأذن له فأجلس تحت هذه الشجرة يأكل من ثمرها ويشرب من مائها ويضم على ذلك ما شاء الله ثم ترفع له شجره أخرى هي أكبر وأجمل وأحلى وأفضل منها فتحدثه نفسه أعطيت ربي العهود والموازين ولكنه يرى ما لا صبر له عليه فلساز من الله جل وعلا أن ينقله إلى هذه الشجرة ما رصيده ليس له رصيد إلا التعويل على خصوص ظلمين ليس له عمل إلا أن يقين في عفو رب كريم جل في علا فلقول الله ما أطرك ابن آدم أما أعطى العهد والميثاق ثم يأذى الله جل وعلا لهذا العبد وبعد ذلك ورفع له شجره عند باب الجنة فيحاول أن يذبح جماح نفسه ولسانه أن لا يسأل الله جل وعلا أن يذهب إلى هذه الشجرة ولكن نفسه تغلبه فيقول الله جنة وعلا لهذا العبد بعد ان يدخل منه أن يدنيه من هذه الشعر التي عند باب الجنه فيقول يا عبد ما الذي برطيك أيها ولا تسال غيره أتدخل الجنة أتدخل الجنة عندئذ ضحك ابن مسعود وسابق جالسين حولا لما تسالوني لما ضحك فقالوا مما تضحك يا ابن مسعود فقال لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وصل الى هذا الموضع ضحك واخبرنا ان الله جل وعلا لما قال العبد ادخل الجنه فقال العبد ادهز به انت رب العالمين فضحك الله جل وعلا من عبد وقال انا لا اهزا ولكنني ولكني الملك ولكني الملك على ما اشاء قدير فادخله الجنه واعطاه من صنوف النعيم ما لا بالصيعات وكل هذا من هذا بحسن ظنه بالله اما قلت لكم من الناس سلف لا ينقطع حسن ظنه بالله وإنه ادخل النار حسن الظن رأس مالنا وطوق نجاتنا بعد قول لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن قبل أن غابر هذا المكان هنا مفهوم ينبغي ان يصحح ففرق بين حسن الظن والغروب فرق بين حسن الظن والغروب اللاهون السابون الذين يدخلون المساجد ويقولون ان رحص ظن بالله كذب والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل الذين هم خاشو ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجله وأنه لا ربهم راجعون تسأل أمون عائشة رجى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو ربي يصنق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله فقال لا يا بنت الصديق. ولكنه رجل صني ويصم ويتصدق ويحذ ويخاف أن لا يتبلم فليس معنى حسن الظن إهمال العمل كذب من انا واثق الظن بالله ولا يصرني كذب من قال لا استطيع صلاه الفجر في المسجد والله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا الا وسعها انك راكل انا لا اصلي الفجر في المسجد لا استطيع امره فقط طاقه وقد كذبت الله في اني لان الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها غير ما هناك أنك لا تريد الفجر في المسجد وإلا لو أنك بيأت تنمي وأخذت بالأسباب ثم غلبك النوم عندئذ تأخذ الأجر كاملة والنوم سبقه عليك من الرحمن الرحيم وقد تغلب ليله أو ليتين ولكن أن المنبهات والساعات على ساعات العمل أسألك بالله العظيم لو أن عندك موعد طائرة او ان بص الحضور والاصرار في القطاع الخاص او العام وضع على اخطاء رؤيه المنبر ومن فاتك بك بمكه الاحرام سيأخذ غياب او تاخير كيف سيكون الحال اجب على نفسك بنفسك عندها ان خدعت الناس وتعلمت بالاسباب فلا ولن تخدع نفسك الا ان تكون صاحب مرض قلبي زين لك ان معنى حسن الظن بالله سوء العمل ورحم الله ابن القيم ورحم الله ابن القيم اعيد العباره واختم بها ان المؤمن احسن الظن في المحسن فاحسن العمل صلى وصام وزكى وقام وبكى لله وذكر الله وراقب الله فلما احسن الظن في ان الرب محسن سيكافئه على اعماله بما لا يخطر له على قلب جد واجتهد وكان راس ماله حسن الظن بثاب اما المنافق اما الكافر اما من يتعلم بالاسباب ويخترع امور لا تصح فهذا اساء الظن بربه وان قال بلسانه ان يخشب الظن فان الاعمال على الأقوال اللهم أسأل أن يجعلني وأن يأكل من الذين يستمعون الحول فيتبعون جرسنا ربنا اقفأنا ذنبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأصبح فساد قلوبنا اللهم إنا نؤمن لأنك أنت الله الحي القيوب والرزاق ذرقوة المتين اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا اللهم, اللهم تولى أمرنا وفرجهم من واصدقنا اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا المحن اللهم اجعل مسهرنا امن الامان سلما سلام والامورنا خيارا. اللهم ارحم كرم العفاه اللهم يا رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما اغن فقراء المسلمين يا رب اغني فقراء المسلمين اللهم ملىء قلوبنا ايمانا اللهم قلوبنا إيمان. اللهم ملىء قلوبنا ايمانا واملئ ايزينا اموال اللهم زدنا مالا نتعابدك به اللهم استجبلنا نتعابدك به اللهم يسر امورنا وفرج همنا قلوبنا اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل شر يا رب احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل شر بتعالها ربنا امن الامان سلم السلام اللهم إنا اقلنا انه لا ملجأ جاء منك الا اليك اللهم إنا اقلنا بانه لا إلينا جاء اليك اللهم تولى أمرنا اللهم قلنا بقبول الحسن يا رب قلنا بقبول الحسن اللهم اطعم العباد الجائع اللهم اطعم العباد الجائع والاشياء العاليه اللهم غير ما ترى من سوء حالي اللهم من نرفع في السماء وأنت وانت الوصاله لقوات المدين اللهم صب علينا الخير صبا صبا يا رب صب علينا الخير صبا صبا يا رب صب علينا الخير صبا صبا اللهم يا واسع الرحمه ويا عظيم البركه لا تخيب اذن المبين اللهم لا تخيب اذن المبين ولا تؤخذ بما فعل السفهاء منها فرج يا رب هممنا اكسر همنا اكسر يوننا اول امرنا اللهم صل على ابينا و اللهم صل على ابينا و اللهم احفظنا كما ربنا رسول الله يا رب ما املئهم فرحه ورحمه واسعه ومن ابقيته فكن له بالصحه والعافيه واختم لنا ولهم لهم الموحدين المحسنين يا ذا الجلال والقدر والانعام هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرات عين اللهم احفظ لنا من ازواجنا و ذريتنا قرات عين واجعلنا من المتقين ايمانا و ظهرا ربنا ابناء اللهم ربنا ادمنا يا رب ربنا ادمنا املئهم نواتا طيبه طفوا وعي القران ثقلا وعيما وعملا يا رب العالمين اللهم قد فشلنا في اصلاح ابنانا اللهم اصلح ابنانا واصلح ابناء المسلمين اللهم اصلح ابنانا واصلح ابناء المسلمين اللهم يا مولانا تبعل الكاسيات العاليات يا رب على الكاسيات العاليات يا رب حبب الينا بناتنا واخواتنا الطهره والحجاب اللهم احفظ شبابنا الله من المخدرات اللهم احفظ شبابنا الله من المخدرات اللهم احفظنا بحفظك وكنا من اللهم الله أنت مولانا ونعم النصير اللهم مولانا ونعم النصير اللهم ونعم النصير اللهم الله يا مولانا تولى أمرنا يا مولانا تولى امرنا يا مولانا فرج يا مولانا خذ يوناك يا مولانا واسلنا شان العاري ارفع عنا الفقر والفاقة ارفع عنا العوز والحاجة يا رب رفعنا حوائجنا اليك وانت الغني وانت الغني والمنغني اللهم تولى امرنا بحولك وقوتك اللهم تولى امرنا بحولك وقوتك اللهم يزننا اللهم لنا قوتك وقنا بك اللهم لنا قوتك وقنا بك بسدافه وأقل فقرنا وتولى أمرنا واعطنا سؤولنا واعطنا فوق سؤلنا ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النور والحمد لله رب العالمين